والاب والروح القدس الإله الواحد أمين أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن الأمانة الأمانة لو دخلنا في معنى الأمانة نجد أنها تشمل حاجات كتيرة جدا جدا لا نحصها وربنا اهتم بموضوع الإيمان الأمانة فقال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل للحياة ولما جه يتكلم عن القدام الصالحين والرعات الصالحين، ألي ترى من هو الوكيل الأبين الحق الذي يقيمه سيده على عبيده فيعطيهم طعامهم في حين. وقال أيضاً كن أميناً في القليل فسأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك يعني يوم الدينونة بيقول كذا فيعني إيه العامل الأمين هو الذي يكون دقيقا جدا في عمله لا يهمل ولا يتغيب ويكون مخلصا والتلميذ الأمين هو الذي يفهم ويذاكر جيدا ويحفظ ويراجع مرة ومرتين. البائع الأمين هو الذي لا يغش في بضاعته سواء في نوع البضاعة أو في الميزان أو في الكيل أو في المقياس والتجارة عموما الأمان فيها عدم الغش الأمانة في المال معروف الأمانة في الزوجية إن كل طرف من الزوجين يكون أمين بحيث لا يخون الطرف الآخر الأمانة في الرعاية شوفوا داود النبي في الرعي هجم أسد ودب على غنماية يخدوها فهو هجم عليهم ودافع لغاية لما طلع الغنماية من بقوهم وضربهم كان ممكن يخاف ويجري لكن لا الأمانة في حفظ الأسرار كل دي كتير إذا أردت أن تكون أميناً تكون أمينا من نحو الله ومن نحو الناس ومن نحو نفسك أمينا من نحو الله يعني لا تخون الله وتفتح أبواب قلبك لأعدائه الشياطين لا تفتح باب قلبك لخطيئة ولا لشهوة خاطئة ولا لأي شر. أمنتك لله إنك لا تتساهل في تنفيذ وصاياه ولا تهمه. أمنتك لله في العشور وفي البكور وفي النزور أنا أكلمتكم عن الحاجات دي قبل كده في العشور والبكور والنزور وأمنتك لله في تعهداتك لله كل شوية تقول له يا رب أنا أتعهد أمامك إنه مش أعمل تاني بعد كده وإننا هعمل وهاعمل وهاعمل. أمن تقرأ الله من جهة يوم الرب هل تحفظه لربنا ولا لا؟ هذه من ضمن الصيام المهم. أمن تقرأ الله إنك لا تكون كثير الأعذار والتبريرات في كل خطأ تعمل دي أمنتك لله أمنتك للناس أمنتك للناس تبدأ أولا بأمنتك نحو بيتك نحو بيتك كن بيتك تهتم بيه وبروحياته وأنه يبقى بيت مقدس أنت وزوجتك وأولادك كلهم يبقوا مقدسين لأن ربنا بيقول ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم في ناس كتير يفتكروا أمانتهم نحو بيتهم إنه مجرد الأكل والشرب واللبس. الحمد لله أمنت نحي أولادي إننا ربتهم وتخرجوا من المدارس طبوا أرحهم وصلتهم بالله هل أنت أمين على هذا أيضا إن كنت أمينا على بيتك ممكن ربنا يقيمك أمينا على بيته أو على نفوس الناس لكن إذا ما كنتش أمين في بيتك يقيمك إزاي إحنا ساعات في رسامتنا للكهنة الجدد بناخد بالنا ده بيخدم وبيخدم فينه في كنيسة ولا مش متعلم الاخر لكن ما حصل شيء ان احنا عدنا نفكر هل هو امين في بيته ولا لا دي مشكلة جايز واحد يكون اديس في الكنيسة او يبدو هكذا وبيخدمه نشيطه رايح جاي وفي بيته تعبانين منه جدا ومن سوء معاملته أمام الكنيسة بوش وفي بيته بوش أخر فمفروض أول حاجة في التعامل مع الناس أنك أنت تكون أمين على بيتك وأولادك وأروحهم ثم بعد ذلك هكذا تخش في أمانتك لله وأمانتك للناس هل كل بيت بتدخله بتقول كلمة عن الله ولا ربنا مغيب في لقاءاتك وفي زياراتك دي مش أمانة منك هل كل شخص بتقابله شوية كده بتدي له فكرة روحيه يمشي بيها ولا ربنا من الوجود داخل في علاقاتك طبعا الأمانة نحو الناس تخش أيضا في الخدمة مه الخدمة للناس والعجيب أن كل مسؤول عن الخدمة بنسميه أمين الخدمة أمين الخدمة سواء كان أمين عام للخدمة أو أمين فرع من الفروع أو أمين أسرة من الأسرات كل واحدة فيهم اسمه أمين أمين أمين, أمين ليه أمين؟ لأن بنست لماذا أمين لأن نحن نستأمنه على هؤلاء الناس فيبقى أمين مؤمن مننا مستأمن مننا دابولس الرسول قال إذ استؤمنت على وكاله يعني ربنا استأمنه جعله أمين على هذه الوكال فالإنسان مفروض يكون أمين في الخدمة أمين في الخدمة بالطريق بالعمق مش بالشكيات اللي من برا في ناس خدام تلاقي الواحد فيهم يعني كله ومشاعته جري وكذلك يقول في الشعر مكرر مفرر مقبل ما كل ماشي لا يهدأ أبدا لا يهدأ أبدا لكن من جوه وفي أمق الخدمة مفيش كلام ده ما يفعل كما أنك أنت تكون أمين نحو الله نحو الناس تكون أمين نحو نفسك يعني تكون أمين نحو نفسك ربنا إدك نفس وقال لك خليك أمين عليهم أول حاجة في أمانتك نحو نفسك تعمل حساب أبديتك إلا أنا ماشي فيه يوصلني لأي نوم الأبدية تهتم بنقوتك تهتم بروح بروحك وبروحياتك ومش بس كده الأمانة تقتضي إنك تهتم بنموك أيضا في واحد بيمشي في طريق الروحيات خطوتين ثلاثة ويقف بعد كده مفيش لا ينمو أبدا الأمين لنفسه أمين لروحياته مش بس يضمن له مكان في الأبدية إنما نوع المكان اللي روحه في الأبدية جنسه إيه مهبول نجم يفوق نجما في المجد لما انت تروح الابدية يبقى مركزك ايه في مراكز مرة راهب ارسل الى شيخ كبير في الرهبنة وكان مريض قال له أريد أن أراك يا أبي لأن في هذا العالم ممكن أن أراك أخشى عندما نسهب للأبلية أنك تكون في مركز عالي لا أستطيع الوصول إليه ومقدرش أقترب منك هنا الحكاية مشى كله من فهيكون ايه انت مركزك في الابدية فكر نفسك بالحكاية دي مفروض انك انت لكي تكون امينا نحو نفسك تاخد بالك من قول الرسول في الرسالة الى العرانيين لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة، يعني يجاهد ضد الخطيئة، ولو أدى الأمر أن يسفك دمه في هذا المجال، مجاهدين حتى ضد، وزي الدرس اللي تعلمناه في الجيش، إنه ضابط الأمين. خدمة يحارب ويقاوم إلى آخر طلقة وآخر رجل. ما دام لسه ما طلقة يبقى يكافح ما دام لسه ما هجون واحد يشتغل به إلى آخر طلقة وآخر رجل. لكي تكون أمينا على نفسك. لا تجعل في في سفينة حياتك ثقوبا يدخل الماء إليها السفينة تلطمها المياه من الخارج لكنه دخلت مياه دخلها تغرقها ما تخليش في ثقوب في سفينة حياتك يدخل الماء إليها هلك صامد صامد وراسخ وقوي وهو عتيك تعتذر وت... الحكاية دي قصب عني الفكيد دي فقرتي لا يا حبيب الكلام ده لا يود ولا يجيب ولا ينقذك لازم تكون عندك امانة في القلب والفكر والحواس والمركز امام ربنا الانسان في في الابدية مش مركزه وحسب وظيفته على الارض شماس اسيس أسقف بدرك لا إنما حسب نوعية حياته يعني إيه نوعية حياته يعني نشوف الشماز استفنوس أهو لكان أسيس ولكان أسقف ولكان رسول لكن مع ذلك كان راجل كبير وعظيم في الكنيسة بنذكر اسمه قبل كثير من البطاركة مصطفى نوس الشماز دوره في الكنيسة كان شماز لكن دوره عند ربنا كان راجل عظيم جدا وكان يقود جماهير إلى الإيمان وهو شماس وكان يجادل الفلاسفة ولا يستطيعون أن يقاوم القوة ولا الروح الذي يتكلم به ده الشماس أيضا الشماس أساناسيوس في مجمع نيقيا المسكوني قبل ما يبقى بابا هذا الشمس كان يتعلق به المجمع كله اللي فيه 318 من الأباء كان يرد على أريوس من كل نحن كان هو القائد اللاهوتي للمجمع المسكول وهو الشمس عندنا أيضا أمبرويز، أديكوا شايفين شهريت أمبرويز، لكن شماس ولا سيز ولا أصف ولا حتى أغنض في شعر، لكن كان الأمبرويز شخصيته القوي، لذلك نلاحظ أيضا في التمثيل أن بطل الرواية. جايز ما يكونش ملك ولا رئيس ولا مدير ولا حاجة ربما يكون الخدام ولكن هو بطل الرواية ليه؟ لأنه بيتقن دوره اتقانا قويا والناس يعجبوا به يبقى هو البطل يمكن يكون مدير كبير ورئيس كبير comparisons بالنسبة لي سمعان في موجزة المؤطر كان هو كل حاجة ننتقل إلى نقطة أخرى وهي عبارة الأمان في القليل السيد المسيح بيقول كن امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرق سيدك لذلك اقول لكم ان الفضائل عبارة عن سلم عالي مليان كل اللي تعمله انك تخطو الخطوة الاولى ان كنت امين في الخطوة الاولى يقيمك الله على الخطوة الثانية ثم الثالثة إلى آخر تخطل الخطوة الأولى أن كنت أمين في الخطوة الأولى يقيمك الله الخطوة الثانية ثم الثالثة إلى آخر إلى أن تصل إلى القمة في المزمور يقول طوباهم الذين بلعب في الطريق يعني المهم يكونوا ماشيين في السك. ما يهمش انهم وصلوا للغاية لا كفاية انك تمشي في الطريق وربنا يوصلك كن امينا في حدود امكانياتك يقيمك الله على امكانيات اكثر ويعطيك حاجات اكتر عشان تقدر تشتغل كن أمين في فضائل الجسد يقيمك الله على فضائل الروح إن كنت تسلك بدقة في خشوع الجسد يعطيك خشوع الروح شو الجسد أنت أفتصلي لا تتمايل ولا تتهز ولا تلعب رجليك ولا أديك ولا أعنيك ولا أعنيك خشوع الجسد يعطيك الله خشوع الروح خشوع الجسد يعني حما بنيجي وبنسجد أمام الهيكل ورأسنا في التراب شعورنا بأن إحنا سجدين وأن رأسنا تعطينا في أرواحنا فكرة عن هيبة هذا الهيكل فنجد روحنا يدخل الخشوع إليه إن كنت أمين في حفظ ثمار الروح اللي هي محبة وفرح وسلام طول أناء الأخرة إن كنت أمين في حفظ ثمار الروح يعطيك الله مواهب الروح القديس الأنبى إبرام أسقف الفيوم كان أمين في عمل الرحمة يعطي كل ما عنده فلما ربنا لقى كده وأنه أمين في هذا اللي اعتبره ربنا القليل أقامه أيضا على موجزات الشفاء لكي يقوم به زي في الرهبان إن كان الإنسان أمين في فترة المجمع وهو عايش وسط الرهبان يقيمه الله على الوحدة وعلى حياة السكون والهدوء آدم أبونه لو كان أميناً في الامتناع عن شجرة ما رفتخير والشر لا أقامه الله على شجرة الحياة بس ضيع ذي رقد من ذي اللثة اليمين كان أميناً في فترة خمس ساعات على الصليب وصلة بالساعة السادسة وتوفى الساعة الحدي عشر حتى فأقل من خمس ساعات في الساعات الأولى فأمانته في تلك الساعات أوصلته إلى الفردوس لما اقت العطاء تقول ربنا بيطلب مني في العطاء امور صعبة بيقول اذهب وبيع كل مالك وعطي لك لا اذا كنت انت امين على العشر وبتدفع باستمرار ربنا هيوصلك دون ان تدري الى انك انت توصل لدرجة من سألك في وإذا كنت أمين في عبارة من سألك في أعطيه ينقلك الرب إلى درجة أعلى وهي أن تعطي من أعوازك وكنت أمين في الإعطاء من الأعواز يعطيك درجة أنك تعطي كل مالك ما هي درجة تقود درجة فكرك ونقود فكرك أن كنت أمينا في الفكر الواعي يقيمك الله على العقل الباطل أن كنت أمينا في سلوكك في النهار يقيمك الله على طهارة أحلام الليل مهدية توصل لدي كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير زي مرة كتبت في هذا المجال أن كنت أميما في قبول لي أهل. مالش. إن كنت أمينا في قبول لئة يقيمك الله على راحيل دي يتوصل لدي إن كنت أمين في بيت فوتفار يقيمك الله على قصر فرعون وعلى كل مصر زي ما حدث ليوسف الصديق كان أمين في بيت فوتفار في هذا القليل ربنا قال له طيب أقيمك الكثير في مصر كله درجة توصل لدرجة أمانة في القليل تؤدي إلى الأمانة الكثير إن كنت أمين فيما يرى يقيمك الله على ما لا يرى على ما لم ترهع إن كنت أمين في العالم الحاضر يقيمك الله على العالم الآتي إن كنت أمين في هذا الجسد المادي يقيمك على الجسد الرحاني كل تكون أمين في الخطوة الأولى يقودك إلى التالية وإلى باقي الخطوات إن كنت أمينا في عشراتك مع الناس الحاضرين يقيمك في الله فيما بعد على عشرة الملائكة في السماء إن كنت أمين مع نفسك التي تعرف كل أسرارها والتي تطيعك يستأمنك الله على أنفس الناس الآخرين لأن اللي ما يكونش أمين على نفسه إزاي ربنا يعهد إليه بنفوس أخرى لما كان أمين في رعي الغنم أقامه الله على رعاية الشعب كله تقول لي طب أعملين في الفضائل الكبيرة المطلوبة مني أقول لك إن كنت أمين في مرحلة التغصل ومخافة الله يقيمك الله على الفضيلة التي تصنعها بكامل إردتك ويقيمك على محبت الله إن أم كنت أمينا في الحواس يقيمك على نقاوة الفكر وإن كنت أمين على نقاوة الفكر يقيمك على نقاوة النية ونقاوة القلب إن كنت أمين في هذا يقيمك على نقاوة العمل أيضا إن كنت أمين في هذا العمر المحدود يقيمك الله على غير المحدود في الأبدية كفاية كذلك